أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعمدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير والاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون كيابهم يعلم ما يسقون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم استقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 معدودة لا يقول النبا يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعلنا منه إنه لا كفور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 بعض ما يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدَرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلْ كنز أو جاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أنت نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل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 ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خسائر الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم منكم إن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 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي نَبِيٌّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا لُوحُ نَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أقم من الخاسرين قيل يا نوح بطل بسلام منا وبركات عليك وعلى أمة من مباك وأمة سنمتعهم وأمة سرمتهم ثم يمسهم عذاب أليم تلك من أمباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وَإِلَٰهٌ آخَرُ مِن هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ إِلَى أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد وأتبعوا في هذه الدنيا لعبة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هرود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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهالا, أتنهالا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي وآساني منه رحمة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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم انا معدر لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجر حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم لَا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها, فبشرناها بِإِسْحَاقَ ومن وضاء إِسْحَاقَ يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما داب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعلق عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا طَائِرٍ بِهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ ذَرعٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيبٍ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 شديد قال لو أنني بكم قوة أو آوى إلى عقاب شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك العين يصلوا إليك فأشرب أهلك بقطعهم من الليل ولا ينتفث ولا يلتجت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها, جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخرهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير وإني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعتوا في الارض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما ألا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 قالوا يا شعيب ما لفوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمود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 لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُنَّ غَيْرَ تَثْبِيّةٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَأَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وإله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما عم تعملون